التصوير الفني في المخطوطات لقد كانت المخطوطات الإسلامية دائما مجالا للعديد من الفنون مثل فن الخط والتذهيب والتصوير ومن المعروف أن التصوير في الفن الإسلامي لم يكن فنا قائما بذاته بل هو تابع لفنون الكتابه فقد كانت مهمته توضيح متن المخطوطة بالصورة في المكان الذي يحدده له الخطات وقد تنوعت المخطوطات المصورة فمنها المخطوطات العلمية التي كانت منمنماتها توضيحية لمتن الكتاب والأخرى المخطوطات الأدبية والتاريخية وفي الغالب تكون منمنماتها لأساليب جمالية بحتة وكانت العادة أن تنسب صور المخطوطات على اختلاف موضوعاتها إلى مدارس مختلفة وتنسب منمنمات كتاب الأغاني إلى المدرسة العربية وهي أقدم مدارس التصوير التي انتشرت في العالم الإسلامي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وازدهرت في العراق ومصر والشام وتمتاز صور هذه المدرسة برسم الهالات حول الشخص الرئيسي في الصورة والهالات ليست من الصفات القدسية بل الغرض منها إبراز الوجه ومن صفات هذه المدرسة أيضا الميل إلى الإسراف في الزخرفة والواقعية في تصوير الأشخاص والمسحة العربية في خلقة الأشخاص وقسمات وجوههم والتوفيق في تصوير الجموع والتنوع في رسم أوضاع الأشخاص وحركاتهم والملابس الفضفاضة والأشرطة ذات الكتابات والزخارف حول الأكمام واستعمال الألوان البراقة والمتميزة